السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته الحمد لله ح م د كثيرا طيب المباركه في كما يحب ربنا ويرضى و أ ش ه د ان لا اله إ ل ا الله شعر ا ودثار ولي و ع ه ل التقوى و أ ش ه د أ ن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسول ه بلغ عن الله رسالاته و ن ص ح ل ه في برياته فلزاه الله ب أ ف ض ل ما ي ز ا به ن ب ي ا ع ن أ م ت ه صلى اما ل ل ه و ل ئ ك كما ت ه خلقه عليه الله والصالحون وحد من وعرف بعد ه و د ا اللهم وأصحابه سائر اقتفى واتبع إليه وعلى آله وعلى سائر من اقتفى أثره ه من وعلى ي ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم ا ل ل د بعد ي ن أما ا إ خ و ة الفضلاء أ ج م ع ي ن أن يقولون واظن هذا قلته مرارا ان م ق د م ة أ ي لقاء هي أ ش ب ه ب م ق د م ة أ ي كتاب و م ق د م ة أ ي كتاب هي عقد ما بين مؤلف الكتاب و قارئه و المعنى أ ن ا ل خ ط أ و الصواب بعد ذلك إ ن م ا يحاكم به إ ل ى ا ل م ق د م ة فما لم يلتزم به المؤلف في ا ل م ق د م ة لا يحق ل أ ح د أ ن يحاكمه فيه و أ ن ت م طلاب علم فلا يمكن أ ن يفهم ا ل إ ن س ا ن مراد مسلم رحمه الله في جمعه للصحيح حتى ي ق ر أ مقدمته ولا يستطيع أ ن يحاكمه في أ س ا ن ي د الرجال و غيرها حتى ي ق ر أ ا ل م ق د م ة حتى يكون على بينه هل هذا مراده أ و غير مراده هذا الامر اقتبسه بين يدي هذه هذا اللقاء فهنا المقام قطعا ليس مقام و ع ظ ل أ س ب ا ب ع د ي د ة أ و ل ه ا مثلي لا يعظ مثلكم مثلي لا يعظ مثلكم والمقام كما ترون نحن في صاله افراح المقصود فيها م س أ ل ة ت و ع و ي ة ت و ع و ي ة ليست شخص يوعي آ خ ر ي ن لا أ ن ا كنت يوما ما و لا زلت أ ت م ن ى ا ل ع و د ة إ ل ي ه زميل مثلكم أ ق و م بالتوعيه في المدارس و إ ن كنت أ ن ا ذاك لست يعني مشرفا رسميا مثل ما تحظون به ل أ ن هذه ا ل ع ص ب ة تعتمدون عليها ق و ي ة كونك معين من قبل ا ل إ د ا ر ة فالمقصود هنا تلاقح أ ف ك ا ر هنا ل ق ا ء قد أ ن ا س و ق ت ج ر ب ة ا ل مررت بها أ ن ت تقيم هذه ا ل ت ج ر ب ة لست ملزما بها كلها لكن قد تستضيء لك أ ش ي ا ء تضمها أ ن ت إ ل ى خبراتك فنصل جميعا إ ل ى المقصود هذا هو المقصود ا ل أ س م ى من اللقاء وهذا الذي أ ن ا جئت من أ ج ل ه وهذا الذي فهمته من خطاب مشايخنا الفضلاء عندما وجهوا ا ل د ع و ة إ ل ي ه أ ج ز ل الله مثوبته على هذا بناء على هذه ا ل م ق د م ة ن ب د أ كلامنا ا ل د ع و ة إ ل ى الله جل و علا في المدارس أ و في غيرها م ه م ة ا ل أ ن ب ي ا ء و تحتاج إ ل ى شيء عظيم مهم جدا بصرف النظر عن حالك في ا ل د ع و ة و هي ق ض ي ة نصح الحق لله تبارك و تعالى و هذا من غش فيها أ ح د ا إ ن م ا يغش نفسه و لهذا كان ا ل أ ن ب ي ا ء يقولون إ ن ي لكم ناصح أ م ي ن فالدين كله قائم على النصح و النصح في مفرداته ا ل ع ر ب ي ة الشيء الخالص الصافي و في الحديث الدين ا ل ن ص ي ح ة فهذا ا ل أ م ر عندما يدخله أ ح د ن ا يدخله ب أ ن ه ينصح للمسلمين فيه و نتكلم بكل وضوح من لم يكن قادرا على أ ن ينصح نصحا خالصا من الشوائب لا ح ض و ظ للنفس فيه و لا ل أ ي أ ح د وراءك لا يقرب هذا الباب ل أ ن ه من الصعب ان يقضي ا ل إ ن س ا ن ليله و نهاره و جهده و يدفع ربما من ماله و يختصم مع آ خ ر ي ن و هو ليس ناصحا حقا لربه جل و علا إ ذ ا تحقق هذا ن أ اعظ نفسي قبل أ ن أ ع ظ ك م إ ذ ا تحقق هذا ننتقل للامر الثاني كيف يكون النصح لله تبارك و تعالى طبعا غير الله مندرج في هذا المقام كيف يكون النصح لله تبارك و تعالى يكون النصح لله تبارك و تعالى في هذه ا ل ق ض ي ة و في غيرها أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا اختصم عنده أ م ر ا ن حق لله محف لو قاله لزيد ل ن ت ف ع هو نفسه فيه يعني هو القائل و يختصم معه شيء آ خ ر يجتمع فيه حق لله و حق لغيره تبقى حظوظ حظوظ لمن واسعه ك ل م ة حظوظ لمن حظوظ للنفس حظوظ للمدير حظوظ لفكر أ ن ا أرا اراه حظوظ لزميل حظوظ للمفتوح أ ي ح ل أ ن د ا ف ع زيد غير دافع عم لكنه يجعل و لذلك جاء في ا ل أ م ر لما س أ ل أ ح د ا ل أ ن ب ي ا ء ر ب ن لم عظمت إ ب ر ا ه ي م قال ما اجتمع في قلبه أ م ر ا ن أ ن ا في أ ح د ه م ا إ ل ا اختارني على غ ي ر فهذه هي ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة نصح لله تبارك وتعالى تقوم على هذا ا ل أ م ر و العلم التام به ا ل أ م ر الذي بعد ق ا ع د ة ا ل ث ا ن ي ة ق ض ي ة وجد النصح وجد, وجد ا ل ر غ ب ة يحتاج ا ل م ر بعد ذلك إ ل ى آ ل ي ة في أ م و ر قد تستغربه ا ل آ ن أ ن أ ق و ل ه ا لكن أ ن ا أ ت ك ل م بعد سنين في هذا الباب وهي ق ض ي ة أ ن ن ا لا بد أ ن نستصحب ونحن في المدارس سن الطالب هذا مهم جدا أ ن ن ا في م د ر س ة لسنا في مسجد أ ن س ل ط ة على الطالب ليست س ل ط ة أ ب ولا و ل ا ي ة ش ر ع ي ة أ ان الطالب جاء أ ص ل ا ً ليدرس و في مواد ديني م ق ر ر ة عليه هذه ا ل أ م و ر عندما ت ص ح ب ه ا ا ل إ ن س ا ن و هو يدعو تعين كثيرا ً على أ ن يدعو د ع و ة تؤتي ثمارها ل ي س ا ل د ع و ة آ ن ي ة ل ي س ا ل د ع و ة ح م ا س ي ة نرجع ا ل آ ن الى التطبيق في ق ض ي ة التطبيق لا بد أ ن نعرف أ ن سن الطالب في الابتدائيه غير في ا ل م ت و س ط ة وفي ا ل م ت و س ط ة غير ه في ا ل ث ا ن و ي ة ف ي ا ل ا ب ت د ا ئ ي ة لم يجر ي عليه قلم التكليف فمخاطبه طالب لم يجر ي عليه قلم التكليف ليست ك م خ ا ط ب ة شاب يجر ي عليه قلم التكليف السن نفسها نحن س أ ت ك ل م يعني من غير ترتيب لاني قلت أ ن ا لست هنا منبر جمعه مثال يعني ل ت ي مثال واضح زي كذا لا يعني نحن من أ خ ط ا ئ ن ا أ ن ن ا يدخل الـ الـ طبعا أ ن ا أ ق و ل هذا الكلام يعني في هذه ن ق ط ه نستقولها في ا ل م ق د م ة وهي أ ن ا أ ن ا اخاطب و ذ ك ر ك أ ن ت او اتراجع معك الحديث أ ن ا و أ ن ت حتى نوعي المدرسين الذين في المدارس يعني أ ن ت لن ا أ تدعو ت ا ل م د ر س ة كلها أ ن ت الذي ستنشر ف ك ر ة الدعوه الصحيح في ا ل م د ر س ة ف أ ن ت يعني نقوم ب أ د و ا ر أ ن تقوم بها في ا ل م د ر س ة يعني الخطاب ليس لك بقدر ما أ ن ت حامل للخطاب لغيرك فتكون أ ن ت على ب ي ن ة منه اعود ف أ ق و ل مثلا طالب ا ل م د ر س ة من أ خ ط ا ئ ن ا لن أ ه تتضح بالامثله ا ل أ م و ر ي أ ت ي إ ن س ا ن يتكلم عن مثلا أ ن ابو بكر رضي الله تعالى عنه كان من أ ص ب ح منكم اليوم صائما من من من الحديث الذي فيه ا ل أ ر ب ع ه الصيام و ا ل ص د ق ة اتباع الجنائز و عياده المريض ما اجتمعنا في امره الا دخل ا ل ج ن ة ف ي أ ت ي وهذا يحصل المعلم يقول اما في درس الحديث أ و في ح ص ة ا ل ت و ع ي ة أ و في ح ص ة ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة إ ذ ا كان م و س و م بالصلاح يقول هذا أ ب و بكر قل لي بالله أ ن تكلم الطالب إ ي ش سويت هذا تحميل للطالب ما لا يطيق ولا يمكن أ ن تقبل لا تقارن الصديق رضي الله عنه يوم أ س ل م كان عمر ه ث م ا ن ي ة وثلاثين س ن ة هذا أ و ل يوم في ا ل إ س ل ا م فلا تقي س الصديق وقد تجاوز الخمسين و هو ملازم النبي بطالب في م ر ح ل ة ا ب ت د ا ئ ي ة يرى من الصوارف ما لا يرى ل أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا واجهته مثل هذه المواجهات ا ل ت ك ل ي ف ي ة ا ل ص ع ب ة و طالبته فيها أ و و ب خ ت ه عليها لم تعرضها عرضا صحيحا ممكن أ ن تقولها لكن مو ب ا ل ط ر ي ق ة هذه ماذا يحصل سيقرر هو في ذاك الوقت أ ن يكون احد رجلين إ م ا ان يكون الصديق أ و يقول ما في أ م ل او صلى الصديق فينتكس و يتخذ طريق ضائع يبقى معاه ربما طول ا ل ح ي ا ة ل أ ن ه وقت ه اختار أ ن ا ممكن أ و غير ممكن فيختار طريق فلا يقبل مثل هذا الكلم في ا ل م ر ح ل ة ا ل د ا ض ي ة ولا ل ا حتى في م ت ولا س ط ة و حتى في ا ل ث ا ن و ي ة أ ن ا أ ق ص د هنا حول باب م ر ا ع ا ة السن الطالب هذا ا ل أ م ر لابد من من استصحابه ج ي د و نحن نكلم حادث الطلاب واقع حالهم واقع الصوارف مما ينبغي كذلك مراعاته في مثل هذه المسائل ان هؤلاء, أن هؤلاء الطلاب أ ن ا لا أ م ل ك س ل ط ة ش ر ع ي ة عليه يعني لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ج ب ر ه و لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ط ا ل ب ه ما ليس له حق و لا بد أ ن أ س ت ص ح ب أ ن سنه لها اعتبارات م ع ي ن ة ما أ س ت ط ي ع أ ن ا و لا غيري اقفالها هذا عدم الاقفال يجعلني لا أ ت ك ل م في المنهيات كثيرا ً و لكن أ ت ك ل م في ا ل م أ م و ر ا ت أ ك ث ر يعني أ ح ا و ل أ ن يكون هدفي صلاح قلبه ل م ر ح ل ة م ت ق د م ة لا يكون همي وقت, وقت الحال و هذا ي ت أ ت ى في ان مثلا مسائل ا ل ك ر ة هذه م ا ينبغي في ظني تناقش داخل ا ل م د ر س ة و لا يلتفت إ ل ي ه ا المعلم و لا يجعلها ديدنه ويقول أ ن ا اريد أ ن أ ن ز ع ه ا هذه يستطيعها اب ي س ع ه شخص ذو و ل ا ي ة لكن أ ن ت في ا ل م د ر س ة لو شغلت بنفسك بهذا ا ل أ م ر مع الطالب هذا ب ا ل ن س ب ة له حالته بيئته هو قد ي أ ت ي يجد أ ب ا ه يجد أ خ ا ه على هذا المنوال ف أ ن ت صعب تنزعها منه ف أ ن ت شغلت بنزعها وعجزت ولم تقدم له شيئا آ خ ر لكن أ ن ت لا تجعل الطالب هذا الذي بين, بين يديك مهمتك في ا ل م د ر س ة أ ن ا م ن ح ه من ا ل ك ر ة لا لا تجعل هذا قصدك حتى لو أ ص ب ت في خ م س ة في ا ل م ا ئ ه ع ش ر ة في ا ل م ا ئ ه لست مصيبا هذا القلب ا ل آ ن الذي في م ر ح ل ة م ت و س ط ة مثلا كوسط يكن همك أ ن يمتلي حبا لله ليكن يمتلي قلبه تعظيما لله هو إ ذ ا دخل استطعت أ ن تنتصر إ ل ى أ ن ه يعظم الله يحب الله يجل الله يحب أ ن يسمع شيئا عن وصف ربه جل وعلا و عن وصف النبي صلى الله عليه و سلم إ ذ ا س ط ع ت أ ن تصل إ ل ى هذه ا ل م ر ح ل ة هو مع ا ل أ ي ا م سيبقى م ت أ ث ر ا بتلك الكلمات في كل م ر ح ل ة هو كل م ر ح ل ة سينزع ثوبا من الثياب غير ا ل م ق ب و ل ة سينزع ثوبا من الثياب غير ا ل م ق ب و ل ة حتى يصل ب سن معين خالصا جدا لكن م ن يكون همين هذا الثوب لا بد أ ن يزع و ا ج ع ل ه ا مفصليه لاقى انا و اياه في خط أ ن ا انا و هو في خ ط أ عظيم نصبح ما عندنا ق ض ي ة إ ل ا هذا ا ل أ م ر لا يعني هذا أ ن ه يشجع او يقال لا لا لكن هنا ي أ ت ي التغافل هذه ا ل أ م و ر لا تفتحها مع الطلاب تنزع ا ل ه ي ب ة و لا تفتح مع الطلاب البته و حتى تعطي قلت الكلام غير مرتب لا بد من تبقى ه ي ب ة و ا ل ه ي ب ة م ل ت ص ق ة بشيء اسمه الغموض كل ما كان ا ل إ ن س ا ن فيه شيء من الغموض عند من يعرفه يقع في هيبته يقع ي ه ب عند الناس هذا الغموض مهم جدا مع الطلاب لكن لما يكون ا ل إ ن س ا ن منبسطا في الحديث مع الطلاب إ ل ى أ ق ص ى حد ف إ ن ا ل ه ي ب ة تقل بالتالي ا ل ف ا ئ د ة تقل ل أ ن ا ل إ ن س ا ن جرت ا ل ع ا د ة أ ن ه يعض بالنوازج على كلام من يعظمه على كلام من يجله لكن إ ذ ا كان لا يعظمه ولا يجله لا يقبل م ر ا ع ا ة مثلا مدير ا ل م د ر س ة ما ليس مقبولا أ ن يكثر أ ح د الذين يدعون في ا ل م د ر س ة من الاستئذان و الخروج و عدم القيام بالواجب ثم يطلب من المدير أ ن يتعاون معه اترك للناس دنياهم يتركوا لك دينك, أترك للناس دنياهم يتركوا لك دينك. هو إ ذ ا وجدك أ ن ت أ ق ل المدرسين استئذانا ً و أ ق ل ه م ت أ خ ر ا و غيابا استحيا منك ل أ ن بداهه يعني أ ي مدير مدرسه و اي مسؤول لا يحب أ ن يغيب حتى لا يفتح باب من المشاكل معه فلما تقفل ل و أ ن ت هذا الباب تجعله مطمئنا سيتعاون معك لكن ليس من المعقول أ ن يدخل المدر المعلم في منازعات مع زملائه مع إ د ا ر ت ه ثم ي أ ت ي بالجانب ا ل آ خ ر يقف بعد ا ل ص ل ا ة يعظهم أ و يخبرهم لن يسمع منه أ ح د ولن ينظر إ ل ي ه نظره إ ج ل ا ل وقد يقول الناس في قلوبهم ما لا يستطيع ان يجهروا به أ م ا م ك لكنه أ ي ا كان ا ل أ م ر لن يقبلوا منك م ر ا ع ا ة حال المدرسين فلا بد من أ ن ك تصبر لما جاء في الحديث إ ن ه من يتقي ويصبر يظن الناس الصبر لا بد أ ن تبتلى بمرض أ و سجن حتى يسمى صبرا هذا الصبر أ ه و أ ن و ا ع الصبر لماذا ا ه و أ ن و ا ع الصبر ل أ ن ا ل إ ن س ا ن يشعر ان ه ليس بيده حل فيصبر اضطرارا لكن ما هو الصبر الحقيقي الصبر على ش ي ء الذي تستطيع أ ن تفعله ثم لا تفعله هذا هو الصبر الحقيقي من هذا ان, المدرس، أن المدرسين كما تعلم لهم جلسات فلما تقل جلوسك معهم حتى لا تسترسل في مزحهم و تسمع الكلام المزاح و أ ن ت قادر على أ ن تجاريه ثم تصبر لا تريد أ ن تجاريهم وترى له وهم ثم تصبر لا تجاريهم في الله ثم يتحدثون في عالم ا ل ر ي ا ض ة مثلا و أ ن ت ربما تعرف ثم تصبر لا تتكلم أ و يتكلمون في أ م و ر المال و ا ل أ س ه م فلا تتكلم فتصبر رجاء ا تترك لهم الدنيا حتى إ ذ ا تكلمت في الدين التفتوا اليك لكن ليس من المعقول أ ن تجاريهم في هذا كله وتخوض معهم في الحديث ثم بعد ذلك ت أ ت ي لهم بوجه غير ذلك لم ي أ ل ف و ا وتحدثهم حديثا معينا لن يقبلوا منك لان مخيلتك، صورتك في مخيلتهم ما تساعد على أ ن ك تعطي هذا العطاء ف أ ن ت لابد أ ن تصبر تصبر على تكليف المدير تصبر على ح د ي ث الزملاء ما تخوض فيها تصبر على أ م و ر الدنيا في المال لكن م ا يكون مثلا مدرسه ا ل ت ر ب ي ة ا ل ا س ل ا م ي ة يعني أ ت ك ل م ن ا بوضوح يحمل ر أ س ا ل ج م ع ي ة في ا ل م د ر س ة وينظمها ويطالب أ ن يكون أ و ل واحد في ا ل ج م ع ي ة فيفهم منه ر غ ب ة في المال ر غ ب ة فيه و إ ن كان حقا ولم ي أ ك ل حراما لكن ا ل وضع نفسك في هذا الموضع لن يساعدك أ ب د ا على أ ن تحمل ر س ا ل ة ما ذ ا تستطيع أ ن تحمل ر س ا ل ة حتى لو حملتها تحملها بضعف ل أ ن هذه ا ل أ ش ي ا ء تغير تؤثر في قضيه في عطاء ا ل إ ن س ا ن في ا ل م د ر س ة وقلت أ ن ا لا اخاطبك عينا أ ن تناقل الفكر هذه ج ه ة م ع ي ن ة في ا ل ت و ع ي التو... التو... التو... ة لا بد أ ن يستصحبها المعلم ماذا نقول للطلاب هذه م ه م ة جدا في ق ض ي ة الحديث عن الطلاب أ ن ا اقترح وكنت أ ف ع ل هذا في كعب بن مالك انه كنت في م ع ه ة م ت و س ط ة أ ن تختار يوم في ا ل أ س ب و ع تتفق فيه مع مدرس ا ل ت ر ب ي ة ا ل ب د ن ي ة على أ ن التمرين ا ل ر ي ا ض ي ة تكون م خ ت ص ر ة جدا ذلك اليوم وفي كل أ س ب و ع يوم واحد ا ل أ س ب و ع لو عشر أ و ربع س ا ع ة الليل م خ ص ص ة أ ص ل ا لما يعرف ب ا ل ا س ت ف ا ف الصباحي تخصصها إ م ا آ ي ة تشرحها تناسب الطلاب تناسب ا ل م د ر س ة أ و حديث لا تدخل فيه في باب الفقهيات لانك تدخل فيه ف في اذا دخلت في باب الفقهيات ف إ ن المدرسين بعض زملائك فيه ا ق ص و ر كثير فيطالب ا ل ينظر يسمع في كلامك و ينظر في معلمه فالمعلم ي غ ت ا ب ففتحت ع ن ى نفسك ج ب ه ة نزاع أ ن ت في غناءنا و قلت لماذا تحصل جبهه النزاع ل أ ن ه يكون هم المسؤول عن ا ل ت و ع ي ة هم آ ن ي هم حالي أ ن ا أ ر ي د فلان يترك الدخان يعني يترك الدخان يجعل هذا همه ليس هذا هو الهم هو الهم أ ن تبني قلبه أ ن تزده ب ص ي ر ة في الدين و أ ن ت أ ت ي ه بشيء من ا ل م أ م و ر ا ت لو حببت إ ل ي ه فقط قيام الليل عبر س ن ة ك ا م ل ة أ خ ر ج ت ه من عندك يقوم الليل ثق أ ن هذه ا ل خ ص ي ص ة ستجعله يعيش حياته كلها على هدى و يدعو لك ل ي س ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة محل نزاع اني في اللقاء المقصود من خلال هذا اللقاء الاسبوعي أ ن ت تقول ما تريد أ ن تقوله لكن باسلوب لا تجعل لك خصما ً ل أ ن ه قلت كما قلت لا بد أ ن تستصحب أ ن ك في م د ر س ة ولست في مسجد لا بد أ ن تستصحب أ ن ك في م د ر س ة ولست في مسجد قلت في ا ل أ و ل من أ ت ك ل م ا ل س ل ط ة ا ل ش ر ع ي ة لست أ ب ا لست أ خ ا هذا من باب النصح لا تقترب من الطلاب أ ك ث ر من اللزوم ومن دعا ل ن ا س إ ل ى ذمه ذموه بالحق و بالباطل فلا يكون في قرب لا عاطفي و لا جسدي و لا وقتي مع الطلاب أ ك ث ر من اللازم هذا يعرض أ ي إ ن س ا ن يفعل هذا و إ ن كان من أ ك ث ر الناس نقاء و طهرا يعرضه إ ل ى ما هو في غنى عنه فيكون الكلام دائما كلام عام شامل على م ل أ في فصل كامل في بعض الصلوات في ا ل ف س ح ة في أ ش ب ا ه في أ ش ب ا ه ذلك أ ح ي ا ن ا ً من الـ الـ كما قلت الاخطاء التي تحصل م ن ا ق ش ة الطلاب في قضايا أ ك ب ر من عقولهم ف ت أ ت ي مثلا ً أ ح د ا ث زي ما كانت تحدث مثلا ً أ ح د ا ث العراق وكنت أ ن ا م ع ا ن ي ه ا عندما كان ابني أ ن ا ذاك محمد كان في المرحله د ا ئ م ة فقضايا في العراق تزل فيها أ ق د ا م وتحتار فيها أ ف ه ا م وتوقف فيها علماء ي أ ت ي مدرس فاضل أ خ كريم لكن يناقشها مع الطلاب و ا ل ط ا ل ب لا يمكن عقليه طالب ا ل ح د و د ي تفهم ما حدث في العراق مستحيل ثم يناقشه يبث فيهم آ ر ا ء ي ب ث فيهم أ ق و ا ل أ ن ا أ ت ك ل م عن ق ض ي ة انه مثلا جهاد وجهاد م لا هذه ق ض ي ة أ خ ر ى لكن ظلم الطالب ا ل ط ا ل ب عقليته ما تفقه هذا ما, ما يفهم ماذا يراد ولا يمكن أ ن يفهم شيئا مما تقول لكن ا ل ق ض ي ة التي تعمل غ ل طلاب ط ي ن ي قضية التي ع في ا ل م ر ح ل ة هذه هو التعريف الحق بنبينا صلى الله عليه وسلم تعظيم الله ق ض ي ة بره لابيه بره ل أ م ه إ ي ج ا د ه م عاليه في الطالب محافظه حفظه من شيئين عظيمين هذه أ و ل و ي ا ت باب المخدرات و الفواحش هذا يكون هم أ ك ب ر ل ل ت و ع ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة اننا ننتشره في باب الشهوات من الفواحش و المخدرات و الباب ا ل آ خ ر باب الفكر الضال حتى نذكر أ ح د المجربين الكبار في السن قال ا ل آ ن الذي عنده ابن ما دخل في عالم الفكر الضال و لا دخل في عالم المخدرات أ ف ر ض ي ح م د الله للنهر ل أ ن الابن إ ذ ا دخل في الفكر الضال أ و دخل في المخدرات لا تحكمه لا تستطيع أ ن تحكمه ا ل ب ت ة لكن إ ذ ا ما دخل في هذين عافاها ل ل ه من هذين أ ن ت قادر على أ ن تحكمه و ما دمت قادرا على أ ن تحكم, ابن تحكم ابنك ف أ ن ت إ ن شاء الله إ ل ى خير لكن إ ذ ا فر من يدك هي ا ل م ص ي ب ة فابناء المسلمين أ ن ا يعني كمعلم أ ه م ما يجعلني اهتم ق ض ي ة انني احافظ عليه من باب الفواحش هذه أ ع ظ م ه ا و أ ت ح د ث عنها و أ خ و ف من م ز ا ل ق ه ا و باب المخدرات و باب مثلا الفكره ا ل ض ا ل لكن لا بد أ ن أ غ ر س في قلبه إ ي م ا ن ي ا ت عظمى بطرائق شتى و مثلكم لا اعدم مثل هذا ا ل ر أ ي اغرس في قلبه م ح ب ة الله م ح ب ة النبي صلى الله عليه و سلم استعظام أ ن ه في ا ل م د ي ن ة أ ض ر ب لهذا أ م ث ل ة اطبق هذا على واقعي أ ت ح د ث معهم أ ت ي بنماذج من السلف في حياتهم لكن أ أ ت ي بها قلت لا من باب ا ل م ح ا ك م ة و اظهار ضعفه حتى لا تصبح ر د ة فعل و إ ن م ا أ ت ي بها للاستئناس أ ح ي ا ن ا و للحديث عن ك ي ف ي ة أ ن أ ل ي ن قلبه لله وشدد كثيرا على ق ض ي ة بر الوالدين لا تقول إ ن أ ن ت لا يعني أ ن كلامك عن بر الوالدين وعن ا تعظيم الله س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ك لا تعرف إ ل ا هذا لا لكن المقام لا يسمح لك أ ن تتكلم ب أ ك ث ر من هذا لكن أ ن ت شخصك الكريم وعلمك ممكن تكون إ م ا م مسجد خطيب ج م ع ة يجرى معك م ق ا ب ل ة في صحافه كل ما تشاء من العلم لكن أ م ا م الطلاب لا بد أ ن يخاطبون على قدر عقوله تدريجيا ينتشل ثم كذلك مهما بلغ سوء المدرسين لا تحاول أ ن تنازعهم ترى ا ل ح ي ا ة أ ق ص ر خ ا ص ة في المدارس يعني العمر ا ل ز م ن تقضي في ا ل م د ر س ة انت مع تكلفتك ي ا ب أ ع م ا ل أ خ ر أ ق ص ر من أ ن ك تفتح ن ف على نفسك أ ب و ا ب تحاول أ ن تركعها قبل أ ن تفتح في الباب أ ن ا كنت مدرسا ً يمكن بعض ا ل طلابي موجودين و كانت ا ل م د ر س ة التي فيها فيها مدرسون شيع ة فكان بعض زملائنا ي أ خ ذ ه ا عناد و أ ر ب ع و ش ر ي ن س ا ع ة هم و ا ل آ خ ر و ن في ن ق ا ر أ ن ا كنت مشرف إ ذ ا ع ه عندي غ ر ف ة كنت أ ق و ل للمدرسين ا ل ش ي ع ة ط ر ى فطوركم في غرفتي ما حد يقبلهم أ ج ي ب ه م عندي في ا ل غ ر ف ة ا ل فطور كفيت شرهم احدهم درس سلبه ر ي ا ض ي ة كان اسمه قاسم فهو يعرف اني لو خرجت من غ ر ف ة ما حد يكبر ف أ ن ا اجي يوم الاثنين كنت في كعب من ا ل ا ب ن الجديد أ ق و ل له يوم الاثنين ما في طابور إ ل ا هذا ه س ت ل ح استعد ووقف و أ ن ا أ ت ك ل م كنت أ ن ا الله ي ع ن ي صعب أ ت ح د ث عن نفسه لكن ما أ ذ ك ر استاذنت إ ل ا بحالات ن ا د ر ة ما أ خ ر ج من المدرسه فلما تخرج أ ن ت ب ا ل ن س ب ة للمدير شخص مريح فيسكت عنك لان ل م د ي ر لا يريد ان يفتح م ع يكفي اللي عنده مخبلينه فكنت تكلم كل اثنين مكثت على هذا والله سبع سنين تكلم يوم الاثنين أ أت... د ر س قد ا س ت ف ي د منها طالب ذاك الوقت قد يكون ما استفد منها ب ع ض ما تخرج لكن كان علاقتي مع هؤلاء ومع غيرهم عدم التصادم معهم هذا طريق آ خ ر في ا ل د ع و ة ملازم في ا ل م د ر س ة لكن أ ن ت العاقل يعني انت تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من قبائل ع د ة لمن ي أ ت ي ك ا ل آ ن إ ن س ا ن علماني أ و غربي و ي س أ ل ك ما ا ل ح ك م ة من, من تعدد ز ج ا ج ة النبي صلى الله عليه وسلم فتذكر أ ش ي ا ء منها ستذكر أ ن الرسول يدري ب ل غ د ع و ة ربه فكان لا يحاول أ ن يفتح باب الخصومات مع القبائل فلذلك حتى له تزوج منهم حتى يوفر لا يفتح نفسه باب خصومات كنا ل نعلم انك ا ب ت ع ا ل ى عليه تزوج من ع د ة قبائل ح ت لا يفتح نفسه باب شبهات النزاع في ج ز ي ر ة العرب هذا عقل لا بد من استخدامه مع تقوى الله جل وعلا ل جل جل جعل اسباب قال في حق ذي القرنين و أ ت ي ن ا ه من كل شيء سببا فاتبع سببا لكن إ ذ ا كنت أ ن ا متخاصم مع المدرسين لا ت أ ت ي لا تكلف الطالب ط ر ى ا ل س ا د فلان في ه وفي ه وفي ه وفي ه ما يمكن اصبح داعيه موفق من يحمل لواء مثل هذا لا سواء كان على مذهبك أ و كان على غير مذهبك كن عند الطلاب يعني ا ل مثال د عند ر س يكون الطلاب م الطهر مثال النقاء يقبل منه ولهذا الله جل و ع ل ى جعل نبيه كما تعلم أ ر ب ع ي ن عاما مثال طهر ونقاء ونقاء ما يتكلم بعد كذا إ ل ا من في ق ل ب ي شئ لكن ما ي س ت ط ي ع يتكلم في ماضيه و أ ب و سفيان كما ت ع لما ل م حاور هرقل ما وجد مدخل على النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا ك ل م ة واحده قال نحن واياه في عهد ويمكن ي غ د ر حتى لا تحسب عليه ك ذ ب ة لكنه ما استطاع ان يقول في ا ل أ ر ب ع ي ن عاما شيئا ل أ ن ه مثال طهر هي مثالها لا يعني ذلك أ ن ا أ ق و ل والي غير مذهبك ما أ ق و ل بهذا عاقل لكن يتكلم حكمه عقل ه ويكون ي أ ك ل في طعامك هذا لا ي س و ء وراء ولا براء النبي صلى الله عليه وسلم أ ك ل من طعام يهود لكن لا بد ا ل إ ن س ا ن كلما أ ر ا د أ ن ينفع الناس أ ك ث ر لا بد أ ن يوسع عباءته ويحتضنهم ي ت ح م ل ه م ويصبر القذى ولا ا ل ع م ل خليها في العين تؤذي ولا تنعمي ب ا ل م ر ة لكن ما ي... دائما كلما عظم المطلوب يعظم مهره والحديث الخراج ب ا ل ض م ا ن كل شيء يعظم غ ن م هرمه ي ع هذه كلها لا بد من استصحابها و أ ن ا أ د ع و إ ل ى الله اعود ل ل أ ص ل ا ل أ و ل كل ما قلنا هباء منثورا لكان ا ل إ ن س ا ن لا يريد بهذا وجه الله تبقى عد حظوظ أ خ ر خارج ا ل م د ر س ة تبقى امور أ خ ر خارج ا ل م د ر س ة خارج ا ل م د ر س ة قيام الليل وهذا نص الله عليه من أول أ ي اول م ا ل د ع ة يا أيها ا م م من ز ل ق ايام ل ل نصفه و ن منه ق ق ل ل ي الدعوه ب ع ه ا إن سنلقي ل ي ك ق ل ثقيلة إن ناشئة الليل ا ناشئة إن ي مخيلة قويا أشد وطأا وأقوى مخيلة حتى تكون حتى في, في, في اي ل ن أحسن ه ا ر صلتك امر ل ل ل ي في أي أ تريد في ا ل د ع و ة في المدارس أ و في غيرها وكلنا له مرغوب ة ويخشى من ا ل مرهوب لكن إ ذ ا كان هناك حظ من قيام الليل ولو يسير هذا هو النور الحق الذي تعيش به في النهر ا ي ق ر أ ا ل إ ن س ا ن في تجارب ا ل آ خ ر ي ن ي ق ر أ في أ ح و ا ل الناس في تراجم العظماء حتى يخطط ما اخططوه و يستفيد مما أ ت و ه حتى يكون قادرا على أ ن يقدم ر س ا ل ة ع ظ ي م ة في مسجده بقيه أ م و ر لا تخفى عليكم قائم بها ا ل إ خ و ا ن في ا ل إ ش ر ا ف التوعوي الشيخ عمر والفضلاء الذين معه في ق ض ي ة م س أ ل ة ا ل ع ل ا ل ي ة أ و ما هي البرامج أ و ما هي المسابقات هذه أ ن ا كفيت إ ي ا ه ا يعني لا أ ح ت ا ج أ ن أ ت ح د ث فيها هذا ما أ س ت ط ي ع أ ن أ ف ي د ك م به في هذا اللقاء لا أ د ر ي كم مضى من الوقت لكن إ ذ ا كان في هناك اي سؤال أ ي مداخله اي تعليق أ ي ز ي ا د ة أ ن ا بين يديكم